اللهم تقبلنا وتقبل منا وعافنا واعفو عنا وسامحنا وتب علينا اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الكريم واعفو عنا إنك أنت العفو الحليم اللهم أعذنا ووالدينا وأهلينا وأبلادنا وإخواننا وأقاربنا والمسلمين من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عيدنا من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك اللهم اكفنا شر مصائب الليالي والأيام وشر بوائف الضغط وشر أهويل الدنيا وأهويل القبور وأهويل القيامة وكل هول دون الجنة وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما تجري به أقلامهم وألسنتهم وجوارعهم اللهم كلنا جار من شرهم عز جار وجل ثناء وتبارك اسمه ولا إله غيره رضينا بك ربك الرسول وبالإسلام دينا اللهم اجعلنا هدات المهديين لا ضارق ولا مضلين اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة والنور والخير والبركة اللهم رزقنا من الصد ومن الإخلاص أصدقها ومن اليقين أرصقها ومن الإيمان أكملة ومن التوحيد أتما ومن الإحسان أعمة اللهم أجلنا من ميتة السوء وأحسن موتة وخذ بأيدينا على الصرار قرط الكرام عليك وثق الموازين لنا لا إله إلا أنه واسترنا في الدنيا والآخرة ولا تخزينا في الدنيا ولا تخزينا في الآخرة اللهم حببنا في بعضنا وحببنا إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلينا وأظلنا بهذه المحبة في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل اللهم أمين يا رب العالمين وبعد أيها الأحباب الكرام المؤمنون وقفنا عند حديثنا في النشاط في تبليغ الدعوة والحرص على هداية الناس عند نقطة السلف الصالح والدعوة إن السلف الصالح كان يبركون أهمية العمل بدين الله وأنهم ما خلقوا إلا لذلك ما خلقوا إلا لنشر دين الله وإقامة دين الله في الأرض وتبليغ دعوة الله للناس أجمعين ولذا كانت الأمة متظاهرة متعاونة على إقامة دين الله في الأرض وتبليغ الدعوة إلى الناس بكل الوسائل الممكنة فكل فرض من الأمة كان يضرب لنفسه بسن في تهديح تواجب الدعوة تحقيقاً لقوم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم وعن جليل بن عبد الله فيما رأوا البخاري ومسلم أيضاً با رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحقام الصلاة وإتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقال قتالا لا تلقى أقاك إلا ناصحا ولا تلقاه أبدا غاوش حج وهذه الحقيقة ليست بيعة خاصة بجريب إنما هي بيعة عامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريب ولكل مسلم من ببياك أعني يا جريب واسمعي يا دارك واسمعي يا أمة محمد فإني أبايعكي على ما بيعت عليه الغريق إن جل سلف نصطالح لم يموتوا حيث تولدوا إنما هذروا البلاد والأوطان وساحب لربوع الأرض كلها يبلغون دعوة الله وينشرون دينا مع أنهم كانوا يعيشون في ضرب إسلام تزلهم وتطبق جريعتهم ويرون مع ذلك أن تدريغ الدعوة وتسكير المؤمنين وتربيتهم على الإسلام فرض على كل مسلم حسب الطاقة والإمكان والدعوة آكد والدعوة آكد عندما تليب الكريعة وعندما ينحرح الناس عن الدين ويبعده كثيرا عن الإسلام الدعوة حينئذ آكد لرد الأمة إلى الله ردا جميلة ففريضة بجهاد الدعوة اليوم آكد أكثر ضرورة ومساسا بالواقع الذي نحيانه فكل من يلقى الله عنده وجد وهو لا يعمل قدر طاقته لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله فإنه يلقى الله آتما وذلك لأننا نواده جاهبية أعتى وأشد من التي واجهها المسلمون في صدر الإسلام مزودة بكل وسائل العلوم الحديثة لمحاربة الحق وأهله فضلا عن أن الكرآن الكريم قد بيّن أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعوة إلى الإسلام قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وليعلم الدعاء والعاملون للإسلام أنهم ليسوا مطالبين بتحقيق ناصر مواقع للإسلام فهذا أمره إلى الله متى شاء أن يحدث حدث لكنهم مطالبون ببذل جهود المخلصة في هذا السبيل فعسر والرسل والأنبياء كانوا خاطبون بذلك إن عليك إلا البلاء ما عليك شيء هدايك بس تبكينة هداية من القلب على الله أنت مأجور ما بلقه انت مأبور ماذا لا اما ان يهتدي الناس او لا يهتدوا فهذا ليس عليه انما على الله سبحانه وتعالى وكانوا يقولون هما علينا انت البلاغ المبين يعني انت ما تعملش يا اخوات الدايش شاك ايه؟ هتعملش يا باطل فور الناس من حواليه كده بيجي يقولك ان كتبت ما في التلاوات يجروا على ببنكة نظر الله ومستقفنا فرق بالخسوة الكف يتكفوا واللي تأموا بالفكر المتشدد وإلى غير ذلك ما يتشددش ما يتشددش ما يتشددش اه بس المصر انا بروح الفلاحين بقى في الطفوس تقولهم دروس ويقولوا ظلنا نبقى ولا يقولوا نجدد ولم يجدد الواحد الداعي لما يلاقي انت لازم تتشدد دعوة مرهاش نصر في الناس مش ليعزي بذلك نعم وأن العجلة في قدسه صمار الدعوة لا تتناثر مع الصبر الذي يجب أن يتحلى به الداعية قد يكون الداعية في قومة في موقع من المواقع ببلد بلد في مدرسة في جامعة في علمي في مؤسسة يجاعد في تبليغ الدعم ونصح الناس ويحدث على يديه خير كثير لكنه يحس لكنه لا يحس بذلك لأنه يجيب بصورة تدريحية كما لا يحس الأب بنمو طفله الذي يراه صباح مساء لأنه يكبر شيئا فشيئا وكم من داعية تخلى عن موقع من المواقع ظن منه أنه لا يفيد كثيرا أو أنهم ليسوا في حاجة إليه ظن أنه ليس له أثر فلما تخلى بان فقده وظهرت مكانه فكان كمعقيل سيذكرني قولي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر قال تعالى فَمَنْ يعمل من الصَّالِحَاتِ وَهُوْ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ ما أجمل الحق والقوة إذا اجتمع وما أجمل القوة إذا كانت نصيرة للحق وأفل للقوة التي تنصر الباطل والضلال إن الدعوة الإسلامية تحتاج في المقام الأول إلى رجال قوياء ومناء إيوالله المخلصين يؤمنون بها ويؤدونها على أنها رسالة لا على أنها وظيفة ومتى موجد أولئ الرجال كان النجاح حليفة دعوة وآتت الدعوة ثمارها المرجوة ومما يؤكد أهمية عداد الرجال الذين يحملون هذه الدعوة للناس بصدق إطلاق وعفقة وأمانة وتضحية وفدال أن سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه قال الأصحاب في يوم تمنوا قلني صحابه في المسجد يوم تمنوا فقال أحدهم أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوئة زهر انفقوا في سبيل الله عنه و ثم قال تمنوا غير يتمنى قال رجل آخر أتمنى لو أنها مملوئة لؤلؤا وزبرجدا أو جوهرا انفقوا في سبيل الله عنه و جل به فقال عمر اتمنى انا بقى اتمنى لو ان هذه الدار مبديوعة رجالا مثل ابي عبيدة ابن الجرام فعلا الدعوة عائده رجال الدعوة عائده رجال الامة عائده رجال الدين عائد رجال يحيو الدعوة اذا حيات الدعوة هيكلي فين حيات الامة هيكل فين ده على المسجد وموت الدعوة كل شيء يموت المستشفى تموت كل عقص على الفقراء واليتيم مشروع اليتيم يموت معي الناس رأى هتقول لي مين هات بقى اليتيم هات للمسكين هات للقرامل هتقول لي مين هات للمستشفى هات. الناس رأى ايه لي الناس تجي تيجي عند دعوة وتملى المسجد قولهم هات عايزين لي عايزين لي تحيي الدعوة تحييلك الدعوة كل شيء تموت الدعوة كل شيء يموت ولذلك سيدنا عمر عارف ان الامة الدعوة محتاجة في المقام الاول لا الى جيوب ممتلئة بالاموال ولا محتاجة ذهب ولا زبردت المقام الاول لما محتاجة ايه الى رجال ولذلك قد اتمنى لو أن هذا المسجد مملوء رجال كأبي عبيدة ابن الجراح لو فيه رجال زي أبي عبيدة من الجراح الفلوس إيه؟ هتيجي الأموال هتيجي إنما أموال من غير رجال ما هيكتيبة أموال من غير رجال ومناء من غير رجال أبقياء تنفق في, وجوه في مصاخة الله وغضب الناس سبحانه وتضمر إنما وجد الرجال وجد كل شيء ونجحت الدعوة وظهر الدين وعلت كلمة الله وحلت كل مشاكل المسلمين إذا حيت الدعوة حي كل شيء ولذا فقد فرح المسلمون أشب الفرع بدخول عمر وحمزة الإسلام وكان الإسلامون فكحا ونصرا وعزا للإسلام والمسلمين ازداد بي المسلمون قوة وانخلعت له قلوب الكفر والمشركين قال محمد ابن كعب القراضي قال ابو جاهد في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال قولة سوك النبي فبلغ ذلك حمزة فدخل المسجد مغضباً وضرب رأس ابي جاهد بالقوس ضربة اوضحته اردته واسلم حمزة فعز به رسول الله الله سلام والمسلمون مش بقول لك الدعوة عايزة رجال في المقام الاول ولما أسلم عمر بن الخطاب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين كبر أهل الدار تكبيرا سمعها أهل المسجد قال فقلت يا رسول الله لست على الحق أن يؤتنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيد على الحق المد وإن حييتكم فقال فثمت اختفاء لنحتفين والذي بعثك بالحق لنسرشا لازم نسرش فأخرجناه في صفتي حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحيل لغبار كده حتى دخلنا المسجد فنظرت, فنظرت إلي كريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يسبهم مثلها فسماني رسول الله يوم إذن الفاروق يعني لو كان جي للنبي جبل دهب كان يبقى أهوى على القريش من الإسلام عمر وحمز لأن دول هيحجعوا كل, كل الناس على, على الإسلام وهيجدموا الكفرة والمشركين أن تبتدأ يديهم بسوء إلى المستضعفين من المسلمين فما أجمل الحق والقوة إذا اجتمعنا وما أحسن أنتم فقهباكم الله عز وجل ونعمه في سبل محابه وطرق مراضيه ونحر دينه وتبليغ دعوته ولنفس الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترض أبا جاهد ويدلئوه إلى الإسلام رابيا تحويل هذه الطاقة لها إلى طاقة أبو جاهد إلى خدمة الإسلام ونصرة أهله ولذلك جاد النبي يقفه وينسك بعقادة ويقول يا أبا الحكم أولى لك فأولى أولى لك أن تسلم ربنا الدكوة جاهد دكوة ودك جا ودك عز بك أن تنفق هباة الله ونعم الله هذه في نصرة رسول الله ونصرة دين الله والوقوف في رسول الله حتى يولغ عن ربه أولى لك فأولى ولقد أمسك صلى الله عليه وسلم بخناقه مرة وازة وهو يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدوه الله أبو جاهل أتوعدني يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك حيئاً وإني لأعز من مشى بين جبليها والله ولا أعز ولا هك وهو على أنه ولا أعز ولا هك ده غطرس كده غطرس كده بالكذب فالله ولذلك أقول النبي يا محمد والله إنا لا نكذبه ولكن نجد حد ما جيته في جلسة سرية نأتبكم الكلام ده السنة اللي فاتت هو أبو صفيان أبو سبحانه يقول له يا أبو الحكم ماذا تقول في محمد؟ إذا رأيها هم بحرب النبي حرب ضروس في هذا الوقت قال له أقول عنه كنا نقول عنه في صباه هو صبي صادق وأمين فكيف بعدما نضج عقله وكامل رشده أن أقول عنه كذاب وخائن والله ما هو بكذاب ولا خائن أبو خاني اللي بيقول قال له أبو سبحانه هو يمنعك من اتباعي إذن يا رجل قال تنافسنا نحن وبن عبد ما نفع على الشرف السيادة والسلطة والرياسي هذه السيادة والسلطة والرياس. والله يا نباية الهم والله يا نباية تنافسنا على الشرف أطعموا فأطعمنا سقوا فسقينا أجاروا فأجارنا حتى كنا كفر فقالوا منا نبي, عبد عبد منا نبي يوحى إليه يعني محمد فأنا لنا جهدي أبو كالب نجد منه والله لن نتمعه وعبه إنا لن نكذبك ولكننا نجيش ما يجيب تاب بيس أنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكنس الظالمين إيه وفرت نفسه حاسس إن محمد أعز أهل الأرض وإن هو لنعزة ونحاك إنما هي مكررة مكابرة عشان يسطر كفره وبعوده والعياج بالله ونسي الـ الـ الـ الـ الأبد أبو جاهل أن ما هو فيه من عزة ومن قوة وجاء إنما هو من الله وأن الله عز وجل قادر على أن يسلبه عزة وأن يرغم أنفه وأنه كان يمكن أن يحقق لنفسه عزة أخلق ونعيمك أبقى لو أسلم وسخر هبات الله ونعم الله في طرق محابه ومرضه ولكنه آثار طريق الشقاوة وتفنن في الصد عن سبيل الله والأذى لرسوله وليصحابه فأخذه الله عبدالجل يوم بده بالمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرب محمد القوي المتين الجبار القطار ومن قبله قال فرعون لقومه ما علمت لكم من إله غيره وقال أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحديه فأخذه الله كذلك أخذ عزيز مقتلل وكم من أبي جهن في تاريخ الدعوات يعتذ بعشيرته وبقوته وبسلطانه ويحسبها شيئا وينصى الله وأخذه حتى يأخذوا أهون من بعوضه وأحقر من ذبابه إنما هو الأجل الموعود لا يستقدم لحظة ولا يستحق حرص الرسل على تفليق الدعوة في حياتهم وبعد أماته الخليط إبراهيم عليه السلام صيحة وابنزع وصاحب الباني قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت وقد رأت أمي أنه منها نور أضاء لها قصور بصرة من أرض الشام دركة من اللي بطمئ سيكون نور ورسالته رسالة نور نور حتى ربنا وصف النبي في القرآن بأنه نور في نسبة تجيبه الله قد تقولك النبي خلق من نور لك النبي خلق من طيب زي ناء لكنه نور فرقت نورانيته نورانية جبريل مع لي أن جبريل خلق من نور ومحمد خلق من طيب حتى أن جبريل في حيث تقصره المعراجة أنه تقدم يا محمد لو تقدمت لاخترأ ولو تقدمت أنا إيه طاقت نورانية محمد على تينيته على كون فلوك من طين نورانية جبريل على كون فلوك من نور نور الشطرة مع نور الإيمان مع نور الإسلام مع نور الوحي مع نور الرسالة مع نور الوصلة قوية بالله سبحانه وتعالى فلية الطينية فلية المال حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعة نوح نوح صلى الله عليه وسلم ايه? قال له وضع عني عشر. قال له ارجع الى رب. راجل والله يومس. والله راجل. ده لا يا اخي. ده لا. عجبني سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. صحابي بيحتضر. بيحتضر. سلمان الفارسي عرف ان ملك الموت ايه? حضر. موجود. فقال ايه? ارفق بيه الملك. ارفق بخول. أرفق بيه أيها الملك الله أكبر شوف سلمان شوف السقة سلمان عارف أنه حبيب الله وعارف أنه حبيب ملائكة الله ما خدش من الملائكة إنما عارف بيه دول إخوان حبيب فرجاء أرفق بيه الملك إيه والله سيئلنا عثمان لما جاله عمر في الرؤية قل له ماذا فعلت مع ربك يا عمر قالوا لما جاءني المذافعة مع الملكيين السائلين قال لأ... قالوا لما جاءني الملكيين السائليني في القبضة قلت لهم مهربكما انتم مين يا حبيب مهربكما قالوا عجبا لك يا عمر جئنا لنسألك فتسألنا يا منهم ليه؟ ده أخواني في الله ده حبيب في الله ما فيه منه بره منه للعمار قوه قوه وبعدين عارف ولذلك موسى يقول له ارجع ارجع الى ربك وقل ربك كف حم امتك ارجع لرب فراجع رابع عنه وعشرا في حتى وصلت خمس ايه صلوات في اليوم والليله فقال قد راجعت ربي حتى استحييت هذا الحديث الاسراء اقرا رسول الله صلى ثم فرضت عليه 50 صلاه كل يوم فرجعت وراجعته على موسى فقال بما امرت قال امرت ب50 صلاه في اليوم قالوا أن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم يا محمد وإني وظائفت دربت الماسا قبلك وعالقت بني إسرائيتك خد المعالجة فارجع إلى ربك فاسألوا التخسيف لأمتك فرجعت ووضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مدلة فرجعت ووضع عني عشر ولم يزد يتردد بين موسى وبين ربه حتى كانت خمسا في اليوم والليلة أحرجوا المقاد في المناطب الكنصار. وفي الحديث ما يدل على شفقة موسى على هذه وحرص موسى على أن يكلفوا ما يطلقون ورغب موسى أن يقرع الله ولا يرصى ومزل المسح ليأخيه محمد حتى كان الشخفيه والرفق والبيثير بهذه الأمة الحبيبة ويحفوب عليه السلام عند موته يجمع أهله وذوين وعشيرته وأولاده عند اعتباره أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ لبني ما تعبدون من بعد السيد شخص قدب ليه الظلال ميت يحتضر فما هي القضية التي ينبغي أن طرع انتباهه في هذه اللحظة ميت يحضر نبي ما يحترك ما هو المرار ما هو الضخم الذي حرصا على أن يورفه لدريته وأولاده وحيعته من بعده إنها العقيد إنها النوحيد يمصح و يبلّل من حرصه على هداية الناس و دا اللي أنا عايزة تتحلى بيه عندك حرص شديد على هداية الناس كلما تشوف أمتك بيتك اللي انت بتخطب يا وتدعوك في حاجة إلى شيء احرص ارجع لمعملك لصيدلياتك للكتب والمراجع وحطة و واجب ادعو حرص منه على هداية الناس وعلى إيقافهم على طريق الهدى والرحال في أمرهم يضاعي الخطوم يضاعي الحج يضاعي برد والدين يضاعي شلال طرحان يضاعي جميعين إنما اللي يحفر الصلطة إن الصلطة في الصلاة إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر الصلاة تحفظه عمر بن الخطاب وفي النزع الأخير يجد بنفسه لم يمنعه ما كان فيه من غمرات الموت والألام أن يبلغ الدعو دخل عليه شاب أنصال يقول له أبشر يا أمير المؤمنين دعا رسول الله دعا, دعا رسول الله ربك أن يعزد الإسلام بأحب العمرين إليه فكنت أحقهما بالخير والفضيل فكان إسلامك فتحا وعزا ونصرا وصحبت رسول الله فأحسنت صحبته ومات وهو عن كرابك وصحبت صاحبه من بعده فأحسنت صحبتك ومات وهو عن كرابك الصديق وصحبت صحبتهم من بعدهما وستموت ونحن عن كرابون وليت فعدل ورزقت شهادة أبشر يا أمير المؤمنين ثم وال الشاب قام لكلها ماته سناء على عمر فاذا اتشكاب يجر ثيابه فقال عمر ردوا علي الغنان وعمر مطعوم ضع من الولوء المجوسي وعلم انه ميت لك ردوا علي الغنان. فردوه فقال قصر ثيابه جف ايه وبيأمروا المعروف ايه فأظن أنت لو واحد بس خذك كده وسأب كباية عصير والأيد في إيده خاتل دهب هتزهى وله دهب عرامة ده العقوية للحلاوة الثلاثة <تصفيق> نشوف حلاوة السماء كله فبؤ بؤ فبؤ عمر ومع ذلك لم يمنعه هذا من أن يعمر بالمهروف وينهي, وينهى عن الموقع قصر تيابك فإنه أتقى لربك وأتقى لتوبك وأنقى في رواية يا ربك وألقى لسودك وألقى لسودك ألقى مش هيجي تحت رجلك وتمزع أنقى مش هيتوسع مش هيخف النجاسات والأوساع فهو ألقى وأنقى نحية طهارة ونحية ايه؟ حفاظ على فتور أن يتمزع أو يتمزع ومعنى بيجي بعض الناس وقلت ايه؟ سنة إيه؟, ايه؟ اللي سنة إيه؟, ايه؟ يا راجل خدنا في الأهم بس ده السنن كلها باركة ده, السنن. ده في البخاري النبي بيقول اما ان احدكم اذا ارد ادي سنن اذا ارد ان يأتي يا اهل فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فان قضي او قدر له ولد من ليلته لم يضره الخيطان الكبير. ما يجيش الشيطان محيط ولا يقدر عليه وما يعمل الشيطان معاً يقدر عليه طيب ما تعملش السنة دي وواحد مغفل كده مجنون يقول له خد الحتة دي والبتاعك دي. تنجز وتستبدل السنة بالمنكة والعياذه بالله يجي الوادي يكهربط. يوررك الويل ووررك المرأ. ادي سنة بسيطة. وشوف النبي يقول في إعلاني أضره وحيطانا أبدا وإذا الشيطان بينه أنه هيروج الرحمن وهي بتاته صالح وهي أقرب إذا الخير والمعروف متستهنش بسنة أبدا وتقول ليه يعني تقصير السياب الأقصراء ويعني تطوير السياب يرجع الأقصر يعني جرجرة السيابة الوساحة والقادولات هي اللي ترجع الأقصر مثلا ما نقصر الثهاب على السنة ونتعاون لعودة الأقصى فما تستهنش بسنة ولا تحكر سنة ولا تسخر من سنة ما أبدأ بالأهم في المهم أنا أبقلش هاج النبع عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاج بن إلى اليمن داعية قال له يا معاج إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اطلق اللحن قسروسيا فليكن اول ما تدعوهم شاهد. الى لا اله الا الله واني رسول الله وفي الى عبادة الله وحده ولا كريكة التوحيد ابدأ بالتوحيد فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله قد افترض عن الخنفة صلوات في اليوم وعيد والليلة اطاعوا لذلك فأعلم الله قد افترض على أجلهم صدقات وخدوا منهم ومردوا إلى فقرائهم وإياك وقرائهم أموالهم وإياك ودعوه تربطون ليس بينها وبيض الله إيه لاحظ راحز كلمة إنهم قطاعوا منهج بتديك منهج حق أنهم لم يوحدوا الله ولم يقرروا بنبوة رجول الله هل يسروا لهم صلب من بقى صلاة صلاة جرجس ولا صلاة اطلعها الناس لأنهم ما أمنوش بالناس هيقولهم صلوا ليه ملايش لأجمع فسي أهم ومهم لكن مش معنى كده انك انت تجدلع للناس بدءا بالأهم في المهم بدءا بالعقيدة ثم استراء ثم زجاء ثم ما من نعبات الإسلام وفراج الدين مش معنى كده انك انت تلطش في السنة وتزري بالسنة السنة كل عبارة الله عليه وسلم يقول ده النبي الفاريز علمنا كل شيء حتى الخراء علمنا لما نيجي نقد حاجه نقول ايه ندخل ونقول ايه اللهم اجعلنا عدلك من هنا خبت وليه ومن خلق دول ايه بصانه ومن خلق نقول ايه علمنا حتى الخراء يبقى ناس تقول لك الاساس في الدين ولا في السياسه اذا كان النبي علمنا ازاي نقد الحاجه على هات على فمه على هذه الاسس يبقى هييه يهمل نظام النظام السياسي يهمل النظام النظام السياسي زي النظام الاقتصادي زي النظام التربوي النظام الاسلام من شيء. الاسلام جاء بكل هذه بكل جزئيات كل نظام كل نظام جاء والمقرارات التي تلزم هذا الظهر دين كامل دين شامك اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نجمتي ورغيت لكم الإسلام الدين أكملت وأكملت أكملت وإيه؟ وأكملت, وأكملت, وأكملت أنه ليس كل تم كامل أنت ممكن تجيب كارتونة بيض كارتونة 30 بيض تمت العدد 30 عددهم 30 وتجي واحد في اش تلاقي ايه فاضل او ما مشش فهم تامن من حيث الايه بالعد لكن من حيث الكيف واحد انت كميين ممكن يطلعوا تامن و21 واحد من حيث واحد فاضي كذلك كل شريعه وكل مذهب غير مذهب الاسلام وغير منهج الاسلام ممكن يقول لك انا عندي حلول لكل مشاكل البشريه مشاكل البشرية كلام مليون؟ انا عندي مليون حالة نعم هم مليون حالة من حيث لكن والله حلول لا تزيد الطن إلا بل لكن عندما نقول الإسلام في حل لكل مشاكل البكرية ففي حل لكل مشكلة من حيث العدد وهي حلول مثلة كاملة كاملة مثلة كاملة ليس بعدها حلول لأنها وصفة خالق لعيلة لخلقه. هي وصفة الخالق وشدة الخالق لعيلة لخلق سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود ايه يا الله عمر لم يمنعه ما هو فيه يعني ان المرض قطعن او العلوة المبوسلة من ان يقول كلمة الحق. وقال في الدين وأنه لم يجعله هو فيه من الموت لأن الأبر بالمعروف وكان الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله كثيرا ما يردد في دعائه اللهم لا تمتني حتى أرى لهذه الدعوة شبابا يحملون من بعدنا اللواء لا تمتني حتى أرى من بعدنا شبابا حتى أرى شبابا يحملون بالبعد للدواء لواء التعوى رسالة الهداية هيكملوا المشوار وده من حرصه على هداية الناس من حبه لهداية الناس وهكذا ينبغي أن يسير الدعاة على الضرب ان أرادوا الخير والعزة والسعادة لأنفسهم ولأمتهم والزيوع والانتشار والمجاح لدعوتهم روح ماك يا رباه دعوه ضاريي يرضو صلاح الناس والامراء اني وان جدر المصاب وامتي لا امثني عن غايتي وعطائي لله الدين القوي توكل لي وله وقفت محياي ومماتي لا نهج الاسلام يفرق حالنا اعظم به من منهج البنائي ومعبره الاخ القاري إن كنت قد قد في هذه المقطة فإنها إطالة مواتية لطول غفلة الناس عن الدعوة وإسهاب متسق مع البلادة والمواد الذي منيت به الأمة والفطور والكسل الذي منيت به هذه الأمة لعلهم ينفضون عن أنفسهم غبارة غفلة ويستيقضون من صفاتهم العميق ويأخذون بأسباب النجاة لأنفسهم ولأمتهم قبل فوات الأوام واستبدالهم بغيرهم وحصول الندم وطول الحصرة في وقت لا يغني هذا من تمر شيئا وما ربك بظلام من العبيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشف يذهبكم ويأتي بخلق جديد فينبغي على المسلم أن يكون حريصا كل الحرص على هداية الناس وأن يحب لهم الهداية وأن يحرص على أن يخلف بعد شبابا اهتدوا على يديه وإخوة اهتدوا على يديه يحملون اللواء الدعوة ويسيرون في الناس بالهداية والبلاغ إلى آخر نفس في الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مضى عهد النوم يا خديقه والمسلم لا يعدم إيله وإذا أقفقت وسيله بحث عن كفر كل همه أن يهددي الناس. المسلم لسانه هذا يقول كما كان يقول أبو هريرة يحنى يا همه يحنى يا همه ماذا نقول الناس في الفلاحين يأتيهم غمه لا يحنى يا همه مش هنسيبهم اللي في الجنة مش هنسيبهم اللي في الجنة سنقودهم بالسلاسل والأغلاف إلى الجنة يعني مش هنسيبهم لكل وسيلة وكل حيلة إلا في الجنة كذلك أنت مع مدرويك مع مريديك مع قريتك مع بيئتك التي تدرو فيها يقول مش أسفك ولا في الجنة ليل ونهار كل يوم تذكر بين الحين والحين تذكرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود كان رسول الله يتحيلنا بالموعظة خشية السآمة علينا يتحيلنا بالموعظة خشية السقامة علينا يذكرهم يوم ويسيبهم التاني مش لازم يقوم ساعة عشر دهائل. حديث وشرح آية وشرح معنى من المعاني فقهة يبلغوا كلما تقول تذكرة للناس بتحي يمتلك بيتهجي القلوب بيتهجيه الأرض أرض, أرض القلوب مرتين ثلاثة أربعة في الأسبوع تذكار تيدي يوم الجمعة خطبة الجمعة تلاقي الأرض خاصة تتلقى منك خطبة الجمعة وتلوي وتندفع وتهجيه القلوب ويحيى كيمان أما تسيب الناس طول الأسبوع في غفل. وتيجي يقوم الجمعة حتى لو أقول ساعتين الناس الأرض شرائت أرض القلوب شرائت عارف أرض الشرائت زي ما قول الفلاحين كده شرائت مهما تقول الناس يمكن نيمة الناس قلوبها ماتت قعد قلق البقث بواتي القلوب وفران وفتوال لما لو أنت يقذ في بيئات تذكرهم بين الحين والحين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكرنا بين الحين والهين خشية السقامة علينا كان تحياننا بالموعظة خشية السقامة علينا كل تذكرة ولو عشر دقايق يبعي ساعة خمس دقايق تن تحيي تذكرة على تذكرة على تذكرة تحيي أرض القلوب تجيي خطبة الجمعة تلاقي أرض حية تشرب تلاقي أرض حية تتفاعل مع الخطبة ومع الدعوة فتبتل خطبة أكلها كتحين بإذن ربها بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن النشاط في تبليل الدعوة والحرص على هداية الناس الباب التاني بيحدثنا عن مصادر الدعوة وخصائص الدعوة وتضمنوا فصلين الفصل الاول مصادر الدعوة الفصل الثاني فصائف الدعوة مصادر الدعوة يعني ايه؟ معايا بيه؟ مصادر الدعوة يعني ايه؟ مصادر كلمة مصادر, مصادر هايوة هايوة يا فاكرمة المصدر أي الذي يستمد منه الداعية ما يقيم الداعية على أحسن وجه وأتمه وأكمله وما يأخذ منه الداعية ما يقيم دعوته وخطبه ودروسه على أحسن وجه وأتمه وأكمله يبقى يعفض من المصادر دي اللي صبطني كداعية أنا الأول عشان أبقى مثل وابقى قدوة وابقى عارف ايه اللي يجب علي نحو نفسي نحو اخلاقي نحو صفاتي ثم بعد ذلك اخد منها موضوع الخطبة من نفس المصالب اللي انا عايز اتكلم فيها اخد منها موضوع الدرس زاد الدرس زاد الخطبة اللي انا هتكلم فيها دي معنى المصالب خصائص الدعوة ايه الخاصية الميزة فلان يختص بهذه الميل يعني انفرد بها دون غير من الطلاب فلان من الطلاب مستك يختص بهذه الميل فالخاصية هي الميل يعني الميزات التي تنترد بها دعوة الإسلامية دون غريئة من الدعوات دعوات الأرضية غير الدعوات السماوية ودعوة الإسلام خاتم الأنبياء والمرسلين غير كل الدعوات السماوية والأرضية دية الدعوة الكاملة دي الذي ضمنه الله عز وجل الغنى والسراء بحيط يمد البشرية حاضرها ومستقبلها إلى يوم القيامة بما يلزمها هو المنهج الذي يصلح الله عز وجل به الدنيا هو المنهج لنفس المصلح لغيره إلى قيام الساعة يعني هتتقدم البشرية تقدم في يوم من الأيام نقول إن منعجي الإسلام ده ما عندش يناسب ليه ممكن منعجي الإسلام يناسب العصر ومنعجي الإسلام يناسب القوم اللي هتقوم عليهم الساعة مصلح صارح ومصلح لكل زمان ومكان لخصاق خصاق الإسلام ولذا ختم الله ضمن محمد النبوات وختم برسالة الإسلام الرسالات لأنها ما تفتكش معها الغرهر لأنها كافية للناس في دينهم ودنياهم منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة دي الخصائص الخصائص يعني المميزات التي امتازت بها الدعوة الإسلامية عدت الله عنها عشان نبدأ اللهم مرة جيدة جديد يبقى الموضوع اللي مهدرة الله نبدأ في مصادر الدعاء إن شاء الله